يا غالي يا غالي يا غالي بطلعتك ما تبقى احزان اجاني اجاني اجاني جايتك وانا الولهان حبيبي حبيبي حبيبي ويل فرح سميتك ايش جت عيني يذرب من شوق لسنين متى عيني بقد متان وملت العين وجت عيني يذرب من شوق لسنين صبر من لين صبر يا المهدي لا ملي من لين صبر يا المهدي لا وين متتعود يا غالي بسمل الفين انادي انادي اناد أنا ولا تظن بقلب نسيان انادي انادي اناد ولا تظن بقلب نسيان اجاني اجاني جايتك وانا الولهاد حبيبي حبيبي حبيبي والفرح سميتك شعبا يا مهد المنتظر متى يشرق الخبر يا مهد المنتظر متى يشرق الخبر ظهورك ظهورك روحك ننتظر يا اغلى انسان ورهكورهك بالونك <سؤال> <سؤال> <صفيق> سدم عايد تد عينك فوق وينك ما عادها مثل خيط الصبح غاب لحظات تخيم بالحزن وجه السماوات يا غالي يا غالي يا غالي طلعتك ما تبقى احزان يا غالي يا غالي يا غالي طلعتك ما تبقى احزان اجاني اجاني جايتك وانا الوله بيبي حبيبي حبيبي وي الفرح سميتك شعبان يا مهدي المنتظر متعيش عين خبر يا مهدي المنتظر ظهورك ظهورك يا ظهورك ظهورك ظهورك يا حسين وقتن جتل روح وقينا بحين جروح نداوي الجروح بزاقلونل حسين بحل جروح نداوي الجروح يا بوك فوفيل شهامة دموع ما تروح يا قدومك يا فرحنا حزانه تروح يا والي يا والي يا والي ليل الفرح بس انت عنوان والي والي يا والي ليل لي المنتج حبيبي والموزع حبيبي الوحيد حبيبي لهذا العمل اصل سيثلوجي بس ثاني اداره الانتاج بشار الساعد يا مهدي المنتظر ظهورك ظهورك ظهورك انتظر يا اغلى انسان ظهورك ظهورك ظهورك انتظر يا اغلى انسان تترقب احباب يا حاضر كل وقت بس احنا غياب قاعد هل شوقك تترقب احباب يا حاضر كل وقت متى ترجع لنا يماك يا ابني متى ترجعنا يمك يا ابني الاطيار يا غايب عن نظر ناس القلب شايف قدومك قدومك قدومك كل البشر ما يبقى حيران قدومك قدومك قدومك كل البشر ما يبقى حيران اجاني اجاني جيتك وانا الولها حبيبي حبيبي حبيبي ويا الفرح سمنا تشعبا يا مهد المنتظر متيشعيل غبا يا مهد المنتظر متيشعيل غبا ظهورك ظهورك ظهورك انتظر يا الهندسه الصوتيه والتوزيع حسين الزهيري حسين الزهيري الزهير. الزهير. كلمات اشعار حسين هذا الرزودة الحسيني مولا ندير الرماتي